ولا تجهروا لَهُ بالقول كجهر بعضكم لبعض أَن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يرضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 قَدْ نَمَّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما فِي الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين